Mm. <laughs> أنا كنت ترؤول قبلك على طول ارتاح وانسى انسى مابقاش لك جوه في قلبي مكان يا حبيبي زمان Horsig kom gern med mig med mul filtningen Digitalt om